لفلام غلبت في أدنى الأرض ومن من بعد ولبهم سيغلقون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة الغافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا من النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبلهم كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مما عَمَرُوهَا كَانُوا أَشَدَّ من قُوَّةً وَأَثَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مما وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ ليظلمهم ولكن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 وكانوا بشركائهم شفعاء وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفققون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون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 ومن آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دعاكم دَعْوَةً من الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وله من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قانتون وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى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 وَإِذَا أذقنا الناس رَحْمَةً فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أَيْدِيهِمْ لذاهم يقنطون أَوَلَمْ يروا أَنَّ الله يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا ليقوى في أموال الناس فلا يقوى عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وكذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أُوتُوا العلم وَالْإِيمَانَ لقد لبثتم في كتاب الله لَا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظَلَمُوا معذرتهم ولا هم يستعتبون